بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تشليات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم ضمن سلسله مختارات التقوى هذه الماده والتي هي بعنوان دور الوالدين في الحصول على سلامه ان فضله الكثير اليوم وان من حسناته في ديننا الدنيان بفضيله الشيخ سلطان بن محمد العمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وقفله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويقول الله تبارك وتعالى واامر اهلته بالصلاه واصبر عليها واصبر عليها الاولاد من زينه الحياه الدنيا يقول الله تعالى المال والذنون زينة الحياة في الدنيا وإنه لمن المؤسف أن يرى في مجتمعات المسلمين آباء وأمهات ليس لهم مع أولادهم صلة الا ثمن المصروف والتغذيه والسكن في بيت واحد ان من الظواهر يا عباد الله التي لا يمكن ان يغفل عنها ولا ان يتغافل عنها ظاهره اهمال كثير من الشباب للصلاه الصلاه يا عباد الله التي هي عماد الدين بل هي الفيصل بين الكفر والاسلام كثير من الناس اليوم لو سالته عن حكم الصلاه لا اجابك ببداهه وفطريه وقال لك ان ترك الصلاه كفر من كثرة ما سمع هذه العبارة لكن ما مدى تأثير هذا الحكم علينا ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك شرك الصلاة ما مدى تجاوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما فيما يتعلق بالأولاد ومن يعيش ومره معرفه البيوت في ذاه هذه الشائره العظيمه اي خير يا عباد الله من صفر من امه لا يصلي اكثر شبابها واي سعاده للوالدين بادناء لا يقيمون للصلاه وزنا الصلاه ليست قدش سابها ولاست في برامجهم اليوميه هؤلاء مصدر سعاده لوالديهم اي يظن مسلم ان اولاد مثل هؤلاء سيكونون سبب سعاده له في يوم من الايام ام ان الامر غير ذلك من المسؤول ايها الاخوه عن شباب الامه من المسؤول لا شخص يشارك في هذه المسؤوليه عده اطراف لكن من أهم هذه الأطراف بل هو أهمها الوالدان ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الحديث في الصحيحين وروا الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين سبع سنين يؤمر يؤمر وقال صلى الله عليه وسلم ضربوهم عليها وهم ابناء عتق سنين الامر بالضرب في الاسلام ليس امرا عاديا ابحث يا اخي المسلم في الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كم تجد من الاحاديث التي تؤمر فيها بمد يدك تضرب ولم كان الضرب لطير صغير لم تجد احاديث الضرب الا ما ندر ومنها حديث الصلاه ولولا اهميتها ما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم المسيح الرحيم بضرب الثفل الذي لم يبلغ سن الحلول إلا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه المشقة المضنونة وهي فيها مشقة الضرب فيه في أون من المشقة ولا شك أن الضرب مفسر فهو الضرب غير مبرح الضرب الذي لا يفسر عظما ولا يجرح إنما هو ضرب تأديل نعمى فيه من المشقة هذا والله يجرح ان الذي رحمه بالطفل لان الطفل اذا بلغ سن سن التكليف وهو لا يصلي فان هذا الجسد سيكون له جهنم اعاذنا الله واياكم فاي رحمه يزعمها بعض الو... بعض الرجال وبعض النساء اي رحمه يزعمونها اذا قالوا اننا لا يمكن ان نمد ايدينا على اولادنا بسبب الصلاه وهل انتم من ارحم من النبي صلى الله عليه وسلم من من المخلوقين ارحم من النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله من السابعه الى العاشره هذه ثلاث سنوات لو زاوم الوالدان المسلمان على أمر الأبناء بالطلاة خلال ثلاث سنوات وتعاهدوهم دون غرب ودون عمر لأن هذه الثلاث سنوات ليس لك حتى أن تضرب فقط تأمر مروهم فقط ثلاث سنوات ايام الاختبارات الاب و الام صباح مساء ذاكروا يا اولاد على الطعام وقبل وقبل الطعام وبعده ولو خرج لحظه من بيته قال اين ستذهب والمذاكره ابن هناك قدره على المتابعه وهناك قدره على الاهتمام لكنها للدنيا مع الأكد السديس كثير من أهل الصلاة وأهل الصلاة لا يحصلون هذه الأشياء لماذا؟ إن الأمر خطير يا عباد الله إن إهمال هذا النشر أمر نذوق الآن مرارته ولا يجرى في المستقبل كيف سنكون إذا وصل ذنا الحال إلى نفسه ما يتوقع انثل الله العافيه. هذا في تنواس تحفيز وترغيب ومتابعه لا ترى كيف سيكون الحال هذا الصبي. فدي فطرته اصلا فطره اسلاميه. فطره نقيه. فطره تصعد الى ربها. كيف سيكون حاله؟ لمده ثلاث سنوات وهو يقال له الصلاه يا بني الصلاه يا بني ترغيبا وترهيبا وحثا وتشجيعا اذا بلغ العشره لو طبقت هذه الاحكام على اجنائنا كم عدد المتخلفين المتمردين بعد هذه السنوات الثلاث اظن ان الذين لا يصلون سيقيرون نشازا في المجتمع يعدون على الاصابع لا بد ايها الاخوه من الصراحه مع انفسنا وعدم التهرب من المسؤوليه والاعتراف بالاخطاء كم عدد الافراد والامهات الذين يطبقون هذا الحديث اننا يا عباد الله مهما بدانا من مشاريع تنمويه لتنمية الاسلام في القلوب ولزرع الخير في النفوس ومهما اعددنا من برامج لانتشال الامه مما هي فيه اذا لم يكن الصلاه اذا لم تكن الصلاه هي اول خطوه لن تصلح هذه الامه ان ترك الصلاه بهذا الشكل وبهذه الطريقه لم يكن معروفا في عهد الاوائل لم يتصور ابدا ولا حتى في اقوالهم الفقهيه ان تقول هناك في بعض المجتمعات رده شبه جماعيه عن الصلاه ما يتصور اي هدف ولو بحثنا في كتب الفقه لا نجد الا قليلا من المسائل التي تطن على وجود مسلم في مجتمع اسلامي لا يصلي وكم عدد هؤلاء اليوم كم عدد هؤلاء كم عدد المصلين عباد الله قوم عدد الذين يصلون الفجر في وقتها وتشير منهم يتعمدون اخراج الصلاه عن وقتها نعم يتعمدون لا يريد ان يقوم من النوم لان الصلاه ليست في المرتبه الاولى من الاهميه بالنسبه له اي خير يرجى ايها الاخوه من الله لا تقيم هذه الصلات السعيره العظيمه هو الزمن كل سن الاحكام هذه الشرع لو تركها الانسان فهو تحت مئه الله ان شاء غفر له وان شاء عذبها الا الصراط من تركها فهو كافر وهذه النصوص الشرعيه بين ايدينا عباد الله ان الشرع الله الحكيم ولو تامل اخ المسلم في هذا الحديث مروا ابنائكم بالصراط لتبع لو تأملت في هذا الحديث لوجدت لو أنه علاج ناجع لمشتلة تهاون الشباب في الصلاة سمى ذلك بشاب فغير اعتاد خلال ثلاث سنوات على الصلاة أمرا وحسا وتشجيعا ومحاكاة لوالده ومرافقة له أحيانا إلى المسجد فسصير الصلاة جزءا من حياته فيصير المسجد بيته الثاني إن بعض المسلمين اليوم يضرب ابنه نعم لكن على ماذا؟ على أمور تافهة أمور دنيوية وربما كان الابن في بعض الأحيان هو الذي على الحق فأين الذين يضربون على الصلاة؟ ضرب المستر ضرب المحب ضرب العطوف الذي يضرب ليؤذب لا ليتشفى يضرب لا ليرضي غضبه بل يبين لهذا القفن وهذا الغلام انه يخاف على هذا الجسد من النار الا من العجب ان نرى بعض الآباء والامهات يتاهذان اعظم المجاهده بايقاظ الاولاد للمدارس اما الصلاه فهم لا زالوا صغارا عند والديهم في الشتاء يخافون عليهم من البرد وفي الصيف يقولون الليل قصير ولم يناموا وهم يعلمون أنهم يسترون على محرمات فيا ترى أين عقل المسلم كين يقاط على ابنه البرد والحر ولا يقاط عليه من نار جهنم والله تعالى يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى كما هو واقع كثير من المسلمين مع الأسف وتركه سدى فقد أتاء غاية الإساعة عباد الله إن أكثر الأولاد إلا ما جاء سسادهم من قبل الآباء وإهمالهم أيها الإخوة في الله <تصفيق> لا بد أن نعلم أن في الحرق على إقامة أبنائنا للصلاة فوائد عظيمة جدا منها براءة الزمة أمام الله والخروج من هذه الدنيا سالمين غير مضيعين للأمانة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان عنده طغير مملوك أو يسين أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعذر يعني الكبير على ذلك تعزيرا ظليغا لانه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد ذلك يا عباد الله احتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى في تعويد الابناء على الصلاه اعظم دعوه واعظم مجاهده لك ان تجاهد مع ابنائك ان تصرح ذريهك احتسب الأجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أدور من تبعه فكيف إذا كان هذا السابع هو ولدك استسعار أن الابن في حفظ الله سبحانه وتعالى كثير مننا يخاف على ابنه يخاف عليه ويتابعه خوف عليه من حواجف السيارات وخوفا عليهم من رقه السوق ومن المخدرات وهذا كله امر حسن لكن اين امل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى, فهو من صلى فهو الفجر فهو في ذمه الله من صلى الفجر فهو في ذمه الله اذا حرسته عليه وقام صلى مع الفجر فهو في ذمه الله ترث حتى لو قضى الله روحه فقد قضى روحه وهو في ذمته وهل انت ارحم من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ثوائب ايضا ان phrase لب من الكفر والنفاق لان الصغير بعد ايام او اسابيع او اشهر سيبلغ واذا بلغ جرى عليه القلم وصار مكلفا مثله مثلك فاذا تهاونت كذبوا لايها الاخوه ان يوم البلوغ او اسبوع البلوغ انه سيتغير الطفل ويقبل منك ان تقول له صلي لا صلاة صلاة خمس مرات في اليوم اذا ما احتاجها الانسان وصارت جزءا من حياته يقبل عليها بمحبه وشغف لا يقبل عليها ليزيحها عنه كما يفعل كثيرا من المسلمين حالهم ارحنا عن ارحنا منها ليس ارحنا بها كثير من المسلمين يذين الصلاه يشعرون ان همنا على راس يريد ازاحته ليست هذه هي الصلاه التي تسمع ليست هي الصلاة التي قال الله عنها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقام لا تؤدى والله تعالى قال واقم الصلاه ولم يقل ادها فالصلاة امرها ايها الاخوه اكثر مما نتصور واكثر مما نطمع في واقعنا العملي لا بد ان يستشعر اخ المسلم انك وانت تمارس هذا الامر والنهي والمتابعه ان ستنسذ هذا الجسد الذي هو إليه من احب الناس الي ان تطيله من الكفف حيا ذا بالله او من الوفاء او من صفات المناسبه تتفاضل ان فلا وكن يعد اليوم بعض الاذ يعد مع ابنائك وكل غرض من الخروج اذا اراد ان يغادر مكث عشر دقائق او ربع ساعه ليقول لهم اصلي اصلى وهو معذور ان شاء الله لكن ماذا لو كان هذا وهم صغار فلم يبلغ العشرين ونحوها, ونحوها إلا وهم قد صاروا من أهل المساجد ومن التوائد أيضا نفع الأولاد لآبائهم وأمها فيهم بعد الممات فقد جاء في الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ماس ابن آدم وكلنا أيها الإخوة السلام إنك ميت وإنهم ميتون كلنا سنموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له الذي لا يصلي من هو صالح الذي لا يصلي ايها الذكر هل سيدعو اصلا متى سيدعو الشاب الذي لا يعرف الصلاه متى سيتذكر اباه وامه اللذين ماتوا قبل ان يكون دعاؤه مستجاب او غير مستجاب اللهم اصلح لياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمستقيمين اماما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين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 وهم في شكوى دائمه من اوضاع بعض ابنائه وعند التامل تجد ان هؤلاء الابناء من سو من اهل الصلاه فمتى ظهرت الشكوى ظهرت الشكوى لنا تمرد ابن او تمرد بنت على طاعه والديها في امور دنيويه فالاب اضطر السراء ان ياتي رسائل لان ابنائه لا يخدمونه والام كذلك احتاجت الى الناس لان بناتها لا يخدمونها عند ذلك غضبوا اما ان ينظر في سبب هذا التمرد فهو امر ليس جديدا بالعند كثيرين ولو تامل هؤلاء لو وجهوا ايها الاخوه ان سبب هذا التمرد هو عدم الاستغراق بالله سبحانه وتعالى هذا الشاب وهذه البنت اذا لم يكن هناك رابط بينهم وبين رب العزه سبحانه وتعالى تخافون من قبل اي احد من يقوم بحق والديه ان الرقيب الذاتي هو اعظم ما يضبط لنا الامور حتى الفوضويه التي يعيشها كثير من المجتمعات المسلمين علاجها الدين علاج هذا الخطاب بالله سبحانه وتعالى بل لا بالغ ان الهمجيه التي يعيشها كثير من المجتمعات العربيه خاصه وضمن قلبه رحمه الله ذكر عباره صحيحه قال ان العرب الاصل فيهم انهم همج ولا يصلحهم الا الدين وهذه العباره مع ما فيها من القسوه لكنها صحيحه ذكرها ابن خلدون وقد صدق يقول العرب همجيتهم لا يصلحوها الا الدين بدليل ان كثيرا ممن يزعمون الديمقراطيه اليوم من العرب هم ابعد ما يكون عن هذه الديمقراطيه ما عندنا ديمقراطيه نفسهم في الاسلام بسله فالإسلام خير من الديمقراطية وهو يحقق من المكاسب والإصلاحات ما يظن أصحاب الديمقراطيات أن الديمقراطية تشتمل عليها ومع ذلك الديمقراطية في نسبة إلى الأنظمة الأخرى هي أرحم من غيرها لكن مع ذلك كثير من العرب الذين يدعون الديمقراطية لم يستطيعوا تطبيقها لأنهم همج لا يصلحهم إلا الدين ولا تستغربوا أيها الأخوة من العبارة وشدتها فإن الله تعالى يقول إن الإنسان لفي خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الغرب أيضا فيهم همجية ومن أعظم همجيات الغرب مثلا على سبيل المثال التي لا ينسبه إليها بعض الناس ما سعلوت في اليابان مثلا من ضرب القنبلة الزرية الذريه هذه الحمضله الذريه التي لا زال اهل اليابان يذوقون مرارتها تسويهم في خلقهم وفسادا في اجوائهم اليس تهمديه اليس تهمديه ان تجعل امور هذه البلايا النوويه والذريه بيد شخص يضغط على الزر هذه اعظم همجيه لكن انا كل حال نحن لا نريد ان ندخل في هذه القضيه الان الذي نريد بيانا ان هذه الفوضى التي يعيشها كثير من المسلمين لا يضبطها يا عباد الله الا الدين لا يضبطها الا الرقيب الذاتي لا يضبطها الا الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومن ذلك امر الاولاد الشكوى منهم انهم فعلوا وفعلوا وفعلوا ماذا قدمت لهم ماذا ترجو من ابنك وان ترى مصبب له السيئه صرف بيته عن الاسلام هل علمتهم من خدوته هل كنت أنت خدوة له ولذلك أيها الأخوة أقول ما أسهل الكلام ولكن ما أصعب التقديم أزمتنا اليوم أزمة تقديم أكثر منها أزمة معرفة ولذا فلابد من التنبيه على أمور تتعلق بحكة الأبناء على الصلاة حتى نقرد فائدة لا نريد كلاما نظريا لا نريد هجزة رؤوس نريد ان نعمل نريد ان نخرج ونحن عازمون على التغيير اولا لا بد ان يكون الوالدان قدوه صالحه للابناء في هذا الجانب خاصه الصلاه والا فان الحس سيكون عبثا بالنسبه للاطفال ثانيا لا بد ان نغرس في نفوس الابناء وهم صغار حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصلاه منذ ان يبدا في التمييز والتفكير جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبعض السلف انهم كانوا يقولون كل نعلمهم الصلاه منذ ان يميز بين اليمين والشمال اذا بدا الطفل يميز يمينه عن شماله فعلمه الصلاه علمه محبه الله محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان الصلاه اهم شيء في الدنيا بعد التوحيد اهم شيء الصلاه قل لهم انها اهم من الدراسه واهم من الامل واهم من الوظيفه واهم من الهوايات التافهه التي يغرق فيها كثير من الشباب قل لهم ان الصلاه اهم شيء يتعلق به الشاب علمهم ان تركها كفر علمها ان الذي لا يصلي يحتر يوم القيامه مع هامان وفرعون علمهم هذه الاشياء خوفهم بها ثالثا لا بد من الصبر والمصابره فلم تسمع قول ربك وامر اهلك بالصلاه وصدق اصطر عليها وفعل الصبر اكثر تاثيرا من فعل وصدق اصطر عليها لا بد ايها الاخوه من سياسه النفس الطويله لا بد من سياسه لفتره طويله والصبر وربما ستجد صدودا وتسجد اعراضا ثلاثيه واستمر وثقم بالله سبحانه وتعالى رابعا لا بد من اتخاذ الاسباب المعينه وهي كثيره جدا لا استطيع حصرها لكن من اهمها الصحبه الصحبه يا عباد الله بعض الآباء فيهم خيرا كثيرا وهم من أهل الصلاح والسقوى وربما جاهدوا أن يجعلوا بيوتهم خالية من كثير من الملهيات التي تفض عن الصلاح ولكن أبنائهم يتفلسون من بين أينهم السبب في الغالب انشغال الآباء والأمر الثاني هناك حواجز نفسية في الغالب بين الأب وابنه منها على سبيل المثال الفارق الكبير في السن منها احيانا الاحترام الشديد بعض الابناء احترامه الشديد لابيه وهيبه الاب بالنسبه له تكون حاجزا نفسيا بعض الاباء لم يدرس لم يدرس بعض الوسائل المعينه على فهم نفسيات اطفال الصغار وكيف يتصرف معهم وكيف يدخل معهم في بعض المواضيع فهو لا يشتل هذه الاشياء ويكتسب الاحترام العام هذا لا يكفي لا بد من وجود اشخاص يدخلون الى نفسيه هذا الشاف بعض الاذاء وفقهم الله يظنون ان صلاحهم هم يكفي لان يصلحوا اولادهم لا طبلا تابع ما تبقى من هذه الماده على الوجه الثاني